بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين فكين حتى تاتيهم البينه رسول من الله يتلو صحف مطهره فيها كتب قيمه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 اِكَهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ